مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون والله يقبض ترجعون